لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء ل <تصفيق> ستدخل ل ا ل د ت خ ر م ا ل Bye.、Uh -oh. Okay. لتدخلن المسجد الحرام ب اسماء ل ه الله ح ق ي على الحسنى كله ك و ف ا ر ح م ا ء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا 「今日はお話を聞いてくいす موسوعه ل ن ا ب و م ا وعد الله و <تصفيق> موقعته <تصفيق> م و س و َ ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ف َ أ َ م َّ اليتيم ََ فلا َ تقرا َ قل انما عل عسر يسرا ف إ ذ ا ترد فانصد و إ ل ى ربك فارغب